ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم لمن فسوف يعلمون وما لَكِنَّا نَرَى الْقَرْيَةَ إِلَّا وَلَا كِتَابَ مَعْلُومَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ جَلَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا جَاءَتْ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 كَذٰلِكَ نَسْلُقُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ السُنَّةُ لِوَالِيٍ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ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 وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نَسْتَغِلُّهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَم نُ نَزلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍَّ عَلُون وَأَرْرسَلْ النَِّّياحَلَ وَاقِحَ فَأَزَلنَ مِنَ السَّمئِمَا أَنْ فَسطَينَكُمُ فَأَسْقَينَكُموه وَمَا أَنتُمْ لَ بِقازِنٍ وَإِنَّا نَ نَحْنُ رحي ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستافرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زيني لنا لهم في الارض لا زيني لنا لهم في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 بِكُلِّ ذَابٍّ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا على صُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُنَبِّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنُنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا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 إِنَّهُ لَمِنَ الْغَابِرِينَ <تصفيق> فَلَمَّا جَاءَ نُطْفِلَ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُفْتَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت ملكه أحد وانبوح حيث توبرون وقضينا إليه ذلك لم رأى أن دابر هؤلاء مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 وَإنكَانَ أأَصْحَابُ لَكَةِ لَ غَابِمين فَْتَ قَمناابِهُم وَإَِّهُ مَا لَ بِمَ م مُبِين وَلَقَدِ كَ ذَبَ أَصْحابُ الْحِجِمُرُسَلين وَآلتَينَهُ مُآياتاتِنَ فَكَان وَعَنهَا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 وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به مِنْهُمْ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني إن أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله ناخر فسوف يعلمون